اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد فعندما سوى جنة تفسير في القرآن كريم كهاء برسي بينا نرحونا رب العبنا آيات ضلباتا يكوية من سورة آل الله تبارك وتعالى Am a te na ahụ musrikinnta ma waxan si na yu iraire ke taban ki ta ke tabkao min qblihe quanka hurti iskussog naadai. O a ahụ a ygu mustam si kuna bihi ma nansin ki tabeqaaru waxa Inna a nagu abana jedina a baana على أمتين دينكرك على أكسو ويهين وإننا أنبونا مهتدون كوي كوي هنون يأنه على آثارهم راديانك وذكر كودا كو قال تعالى إله حبيل وكذلك أي والعمر أركم كذلك وصداس أي شيئا ومن عجزهم عن الحجة وطمسوقهم بالتقليد إنه يسن حجة التقليد اي سكاكا صوران ارينتو وا سيدااس اي ما ارسلنا ما من قبل كارجا هرتاناديكا سوبرن في قريه قريه بهل الحال وا هادي من ان على أمت الدين كركة حالا إكسوهيه وإننا أنكنا مقتدونك وكود ديانا إيانه على آثارهم رضيالكودي قال رب قال كل مندير من أولئك المنديرين ماذا يفعلون أنه يفعلون أو لو جيتكم تتطبيعون من ذلك الرات كاسمية راعدان واراد جتكما داني الله ما بنا باهدى بطريق طريق طريق طريق اسواده كان بضمن ماكي وتت ماكش عليه كركي ساباعكما بيالكي طاروا امري مخي بين تاو حيرهدين قال تعالى الى وحير فانتقنا منهم من الأمم المكذبات أمديه رسوش بينيه وكأرسنه فانظر نبغ سبنا وفيري كيف سيد كان إيهاتي عاقبة المكذبين كوي حق بينيه بل عرب تودي سيده مغطي فيه إلهي وإنه سبحانه وتعاله هو كون كيرا يا مشركين عابده الله غير كيس واحد دليل يحيى يغون هيس غير كاس المرايطه كمطه مركا شيء قفكو مركو كنسوناي ولبا شيء غن ديه وي بني قصاره ديلنا وحكيما كتاب الله السودجيه يا رسول الله صادر الى مركز وي سبحانه ام اتيناهم كون موحان سين كتابا كتاب كتابكم من قبل قران كرتي اسكو سنادهي وفهم أيضا مستمسكورة كوية حيث تنبيه بكتابك حيث عبد الملاعفة إلا مكاة إلا يدى السمينة وعينة كتاب إلهي قال تعالى إلا وحيري بل كتاب معا ناسين وشيغي إلاي قرنكس إلا عبده مرحبا كتاب ساسا وإلهي سودة قالوا وحي إلهي إنا وجدنا وحن هل ماي آباءنا آبا على امه دين كركيد حال اي كسويه وانما ان كنتم موت دون اي سائر ونقيسن يوم على اثارهم ابيال كاسه ديال كو نقيسن يوم ما الى وين يقدر سبحانه جوجه غالب اني تاي التقليد بالابا ان ابيال كيوليس كاعو ابي اول وان كسو غاري وحا عين مايا انت صحيح جدو و اا كان كان كلام حيتو كفر كفر است لكن دليلك و عيط ابي و وان كسو غير وما قرانك افر معناه كتماضى افر معناه الله استعمال امه قال كان واحد يقولوا على امه اي على ملته ودينه سايس يقولوا له كده معناها لفظه قرانك بحيث لوو استعمالها والبرهته سيد سوره الهدى الى الهولي وقال سبحانه وتعالى وان اخرنا انزل العذاب الى امه معدوده الى امه أي الى زمنه واخت اولتريا سوره يوسف يوسف وقال الى وقال الذي جاء منهم هو الذكر بعد امتي بعد الزمن مر قطعه من الزمن وبره من الزمن الله استعماله معناها السبيعات والله استعمالنا والجماعة من الناس وعنى معناها أبو بضان وقرآن كأكولاس وأرارتي لكل أمة رسول ولكل أمة رسول وبرانته ولقد بعثنا في كل أمة معناها أفرادنا وإن الله استعماله بمعنى الإمام الذي يقتد به بمعنى الإمام الذي يُقتدى به إمامك وغضايره في سورة النخلة وكالرب العالمين اويره إن إبراهيم كان أمتاً نبي إبراهيم قال إمام يُقتدى به أفرط معنى التماث في القرآن وكذلك وكذلك قال تعالى إله وكذلك أي والأمر أرنكوا كذلك وصيد أصحي الشيخين ووهن حسيد الشيخين من أجزهم عن الحجة فيه. Waana su ke hin bidtaqliidi. Haqii qaada tart tawaas sidas ay sheega gaad. oo ah waxa ay ke diin ana yaa mahaen beridi kuchu. Hce wee ke ee jiiseera waa ka fariste wax ce leiredu. Wa kuddegain talidit ku dayas taqlid ku wa a waxa u ku soda der hegu 15 aiska hada we. Merke talidid kesaye kudegae a yelko. إلا هو الذي اشهد سبحانه وتعالى وهو الذي ابي او هو انكسوا غارئ اجداس المشركين يا حباين سانكاركو اه ضمان غالا بحورتان اياسليس ديجري سبحانه ما ارسلنا ما من قد قد حورتانا ديغا سبان في قريه ما قالته ديتحال وكسنا Nedi, ha suudakulutiga harda korma on nadi. Illa taara mutrafuha, karjera kujeda, tõrja, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, a eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, eihala, إلهي وإنا أخضر شيغا مَغَالا كَستو أو لاغاسوبيراي ويديگه مانا رسول ما بده وديگه كو حقا وها كون إنا جيري باتكم منعمين طهلو من اي باتكم من اي مطرفين طه باتكم من اي مرحمين طه بات كاساتوري ما جيري إلهي اوغنن اني ملكغه اما مالكا اما منصبك اي ماغا حناب يا صمعه باتكم مرعه هيستو مالكا هيستو مرحه قواص حقا قول ما يجري انت بدل اتباعنا سده حديث البخاري والمسلم اطبع بعض الرسل شرح هذا الضعف اهايه بدك فقرا بدك مساكين تطرقت يا قواص رايكه ماركه لكن انت حق انت بدل انت بدل تطوف اسكاع الى من الى حق قالوا جري سي واجري لكن بدك في ما بضنين. معينا حد قوم دي دي جيرين ابي او وخار كان سو غاران كوسو انا كانتي مين هلا قال الطريقه سكو يركسني لا بقى اخو سو كان قال يقول قل, قل ادللنا من حنابل الله تبارك سبحانه وتعالى قل medir ke sal lo iya. oo lagaar la soo sheegayqaariyakata in medi laqab dabe. Medir keana fa ayka qaala uq. Qara wu irikul mu mudiriin me nola ekel mudiri, ku ees diaya kasto ka mid ah, wu yiri oo maddiisi ku yiri a wowan anagu diinka yaga la quraacamma, Hasul kastaas sida قالوا غيري كل منذرين من أولئك المنذرين ولو جيتكم اي اتطبعون ما اسكرروا عيداً دهالك راتك أبيالك ولو جيتكم عطان إن الله ما دانا بأهدا بالدريقين دريقا سأهدا كهرون بضان مما كي وجدتم عطا كهشين عليه ما كورك يسى آباكم أبيالك هيري حسول شقاة الوحيد له فسولك سأغديت شري مواعدنا وحس كميزاني او ابيال كري هي كسو غيرتي يا واحد انا لا ان مواعدنا اسبابك كل 80 بل متك توسن بل متنع في بلك بل متلغوب في وانا مواعدنا اسبابك كل سميري هذان ان لي مباركي ابيالكا بريق قتوسن مواعدنا حح سسقوله ورصدها وخا ام اوو و كان سوو غار الما و خا معلمتيه يي غار عاطما و خا و خا ويان و اركي جيري ما و خا يطا ان تراه وخا حالو و wa ninki midya ar yu of da qalmanka ar yu of da marka laga qaado bacanta haday qabar u dhaxdo eedey ku shuban ribadi ma wax ma jeedee eedey ku ah allah حباب نهين اذ امضى كبد اه ادي واغلكو غدياي مغت بركا وحا على ربا وحا ادهيرو يا وحا ديل ويره وحا كا قلدن اسبوعين تري دينك هذا كو دغانو يا لاغا دو فيني سا سال راه الله قال النبي تساوخو يني اولاو دي توكوم افاتم حور ما اسكر عاي دا ذلك ركاز ولاو دي توكوم عبان حتى ان الله امادنا باهدا بطريق طريق اهدا كهرون ببان مما طريق وجدتما بهشين عليهم ما كركي ك ما بيلك حدان إراء وداده ودكرون حيو وكفى عن محطة عبد راعي ورواه ورأي الموت في رئيناتك يقول لهم قالوا أمده قالتها وحي رأيه دين إنا أنك بنا الدين أرسلتم به لأن الله صوت ديري كافرون أخوكوكو فينا أفري وطوانك يبغوكان قابل السماء يا كارا هذا الكاسم ينبادل لهم أفري وطوانك يبغوكان يبغوكو زد ديدو مسيوة كوكو بعد آ ورقيين انتي سوحره واه يرهدين ما ما, دونك دونك ما ما را با كلو فيرسا ما نكتبا كلو فيرسا اه كتاب بيان كلو فيرسا اني واخا لو لا سو ديرا وا دي دي سي راسنا كو الله صح اه صح صح ليه لكن حبط كلو فيرسا فانتقمنا وقع أرسلوا إلهي لم يكن هناك قناة لم يكن هناك إلهي عقادة لم يكن هناك أبوان بحمد إلا أنه لا يمكن أن تقول ولكن فيه الوحف قال فعدة في فيه وطرطير يا تحديد مرحبت الحقيقي كيف شو سترونه؟ دين كانوا يقولون وقعوا فيه الوحف وقعوا فيه الوحف لا يمكن Fondor, fil navigassobanusalovatule, husselamu, ale. Kelle fossiilevei kanaate, apilotin mukedivi, de king mukedivi, de hussulseb beni, ei, val iltud, fiiri. Iltud, vaheinud, et baba, ei, elekt, ei, elekt, ei, elekt. Bibu, agritari, homun, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, O mala inta e ki ta mi si o segemara in la edur Ke tab kao min q qu ankeurti ahab Oa y mustam sekuna ku yata be ke maana si mere chi kita sege ya laqi in la eu O mana kita soci Ki Allah so o se a laqiki in la e me Baske de ki ma na قالوا وحير هذه ان انه وجدنا ابا لنا ابيال كان ايان هن على امتين دين كركد حال اي كسبيه وان اننا نوت الدونه كوي قصرهيان بمعنى صائرونا ما رسولوي كوي قصرهيان على اثارهم ابيال كان هديل كودي قال تعالى انه وحير وكراريكا اي والامر كذلك اركوا اساس الشرك او ما حي من اجزهم عن الحجه وقنصقهم بالتقليد حقيقتها تطابق قالوا صح حكيره كفر استه اي وحويان تقليد ابي وهو كسو غار اي كدغي ارا وحيره ايغا برك داروا هم شيرين تعقد ارنتان قالوا بنصق هجتي امضي ila ukhir ma arsalna ma'an dir mingqab li kadiga horta anaga suban fi qaryatin qaryatin hidil hal wa hada min nadir midiga ma'an dir illa qalam mutrafuha illa halay rehde ma'an qaryatu hidil rakhayi in loogu rakhayi mulkiga ya malka ya mansibka inna aba'ana abayal kana yan halmay ala ummatin dikorkeet halankusuganyihi وَإِنَّا أَنزَلْنَا نُقْتِذُ رُقْوَكُ وَقُضَيْنَا يَا اللَّهُ عَلَى أَطَارِهِ أَبَيَالكَ سَادِيَالْكُودِي آلَ كُلُّ مُنذِرٍ مِنْ أُولَئِكَ الْمُنذِرِينَ مِثْلَ كَسْتُ دِغُ الرَّسُولِ اللَّهُ سُودِرَي أَوْ خُوَيْرِي أَوَّلُ جِئْتُكُمْ أَفَتَطْرَحُونَ ذَلِكَ كَأَنَّكُمْ يَا ذِكْرَ من ما كيوة جهتما تكيشين عليهم ما كوركيسي أباكم أبا يلكين قالوا وحيرا دينا قالوا إننا أنه بمئة دين كي أرسلتم به لأن الله لا صغيرا كافرون كوكو كفريننا فانتقمنا قال تعالى إله حويري فانتقمنا فانتقمنا وانك أرسلنا منهم من الأمم المكذبين أمدي حقبيني يوانك أرسلنا فانظر فيرين نبيك كيف سيديه كناهات عاقبة المكذبين كوي رسوش بينه إليبتوذي سوما نقوم بابا يهلاك تصنعه وإذ قال إبراهيم ويدكرنا بك سبحانه ومداده الشيخ إذ وقت قال إبراهيم النبي الله إبراهيم كويري لأبيه أبيه وقومه قوم كيسي إنني آنيك بري أياناهي مما كي أيان كبري آهي تعددون أدعاب دايدا إلا الذي الله مرکل لك ربو فبرمي أبو رسم الله بي. فإنه الله سيهدين ويهن ندونا وچعالها كلمة داسو قلت لك النبي إبراهيم كلمة تن كلمة أيو قلت لك كلمة داسو باقية كو حرطة في عقبه عرورتي سي لأ لكي يرچعو سي أي أبو الله تا لِكَيْ يَعْصُوا إِلَاءَ الْأَرْضِ بَلْ مَطَاعَتُ قَالَتْ عَلا إِلَهُ هَيْرِ بَلْ مَطَاعَتُ وَالرَّاحِيَة هَؤُلاَءِكَ الْمُشْرِكُونَ فَإِيَّاهُ وَآبَاءَهُمْ أَبَيَ إِلْك حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ إِلَى حَقِّ الْقُرْآنِ كَهَا أُيِنِ إِيَّ وَرَسُولٌ رَسُولٌ فَأَزْلْكُمْ فَأَسْلِمُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ وَلَمَّا جَاءَهُ مَرْكُبُ يُمْنِ الْمُشْرِكِينَ تَحَرَّرُوا حَقٌّ قُرْآنُكَ قَالُوا وَحَيَّرَهُ هَذَا مِثْلُ سِحْرٍ وَفَلْفَل وَإِنَّا آنَضُنُّ بِهِ حَقٌّ كَافِرُونَ قُلْ كُفْرِيَ إِنَّهُ وَقَالُوا وَحَيَّرَهُ لَوْلَا أُنْزِلَ حَلَّ أُنْزِلَ مَعَهُ بِسُوتِ يَا هَذَا الْقُرْآنُ قُرْآنٌ رجلك من القرية التعيني لبذن مجالك مدعه رجلك عظيمي اووو قال تعالى الوحير اهم ايه ميا يقسمونا قيبنا اهم ايه يقسمونا ميا قيبنا رحمة ربك ربك اننا حريستي سعو نبني مضيئة ميا ايه قيبنا قال تعالى الوحير نحن عمك قصمنا قيبنا هم حود معيشة ثمشود في الحياة حيات لة على ك به هنا القين ما حياةية دو وفعنا كرالمي بعدضهم ضك الج الكود فوق بعد ض ك ضك ك غ الكمية كركود المقرال الم ورفعنا وقعيا ما بعدضض في غ الكمية فوق بعد غض كركود أي مقاالمي من درجات مننشات الدرجاء حتى درجات كانك قال وَحَامَ أُكْرَ سَرَامَارَن أُكْرَ سَرَامَارَن لِيَتَّقِدَ إِنْ كذِبْتُ بَعْدُ مِنْ بَكَ قَبْلَ كَمِطَ بَعْدًا قَبْلَ كَكَرِ صُخْرِي يَنْ صَقِخْنَان مِثْلُ نِسْبِي وَرَحْمَةُ رَبِّكَ فَبِغَ عَنَّ حَارِيسِهِ وَعُدْتَ كُونُ مِنْ حَارِيسِهِ بِإِفْكَالِهِمُ الْجَنَّهَ إِلُ جَنْدِغَلِيُ أَخَيْرُكَ خَيْرٌ بَلًا مِمَّا مَلْكِي يَجْمَعُونَ عَدُونَ كَأَيِّ أَرُورِينَيَا وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ بكم ان المقران يا ناديسن جيري لاهاي امه الامم امه واحده تنكيده وعلى الكفر قال ما كوسن ناديسن نكوني لعننا وهن يعيل لهن لمنقف يكفرك جالو با الرحمن الله الرحمن كا لبيوته غريودا وهن يعيل لهن فان قافيال كسمن فيبطه اوف فيبطه سمايسر يوم عارجه چرنچرو ير لله چرنچرو كمن فيبطه فيبطه سمايسن معاريت صيات هارورا ايكو قران عليها غريها معاريت صيات هارورا ايغريها كو قران عليها معاريت كر كده والبيوت غريوها وانا يو ير لله افواب الباباء ير وصرورًا سريرًا ليله هي سريرهم من فضة فضة سريرها صو يتقيون اي كدنجسدان عليها سريرها تركو وده والزخرفا يدهبا بغير الهين كل ذلك وما كل ذلك وحسن سو شegno الدنيا ماهم لم ما متاع إلا الا ما الا متاع الحياه نلش وحا duya eeda waqaaqiratu midta dabado canada inda Raka Raga isaqa la ay ahaata للmu taqiina dakakaqa una. Idahi wayna su aanaan wa aala wa ha adddoonki si rasuuki si xu raxnaaan imulfa. wax wayen inti kadan la soo diira aguuti so bayha autiisa laga nabiy uu ibrahim oo quraays quraan ku naloo qadoodo ku soo degay nasabahaan ay sheeganaayeen in inay halkaas ayaga midherkoodu yahay tiya ilaahi subal khasusi madbkiisi sidoo ويذكر نبيه أمداده الشيخ إذ وقت قال إبراهيم نبي الله إبراهيم كيري لأبيه أبيه إيا وقوم تركيس إنني عنيق براع بري أينا براع ومسدر كضلاقي براع ضلاق مستروي به مبالقة مر كمبالقة حانا نعت الله قبلغي وقع موقع وصف بري مَوْدِ ايدي على دغه هدي كلا وابه نغو اويرهر اين ناري انيغا براءن بري ايانا هاي اين ناري انيغا براءن بري ايانا هاي مما كيان بري كاهل تعبدون اذ عابديدا وحا اذ عابديدا وذريا واحد حد ايدان الله كسره انت كل بريانكا الى الذي عليه ما لا ريب فبارني ابو ريس بالله فين هو الله, الله سييهديري ويهنوني دونا الهي اسغا طريقه حق وافجنا وتشعلها كلمه توحيد تحكم ها كلمه توحيد اللعينه كلمه توحيد كلكا فهمني وخا لا فهمي بر انني برا من ما تعدو الا الذي فطرني التوحيد معها ديني وح الله والله على خير كيسا بريان كاي معابديه ونا في دي الا الذي التوحيد كما قالك اسا لاكنه التوحيد فاعلت جعلها نبيراهيم نبي ابراهيم هو خاب بيغاه كلمه توتري كلمه تن كلمه وابكاي كلمه باقيات باقي قفي حتي بحرورتيس لا الله يرجئنا لكي يرجئنا كل عطن دردي سوقا بيغ او ترضى واوترضى نسير رب العالمين نوشه جاي ووصى بها ابراهيم بنيه ويحكم واوترضى مركب باقي ذريته لغوا الله كل يا إنت أدونك أدونك أدونك هذا الله يجب أن تعالى إلى الحر بل ما تعطو بل ما تعطو يعني لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيه لكن كوا المشركين تعرفت أيها الكلمات دي باطلكم هم محلون إنت أنني محمد صلى الله عليه وسلم لا صدري كلمات محل أيو. كلمات دي وقتها لكن هذه المنحية ليست من betweenばقية الشي conjunto من كائ даль و單 dark but at least و لكن تم meng heraus kapita هذه المشركات التي ي Louise Ega Ega e if you pray التي قلت خوفتها وقت العrauen من zaten و سوف أن تتخبتها لا واو راح يعلهي لله سبحانه هؤلاء قوم مشركون تا ايوا اباهم ابيالكم حتى جاء ملؤوا يويت الحق حق او اه قرانك ايوا رسول الرسول فسكن صمبير بين رساله رسول ميسي احدها ولا جاء مركون الحق حق او قرانك قالوا وحيره هذا مثل لويد سحر وفلفط صاص من علي Oh, dee, šubALLY, wa ay aal kaadiya shubriyadi ka ribe wayna anna abu kaafirun wa ku kufriyan ahayreden bihi ay beema chaara wax loo yimid wax loo yimid ku kufriinisaas wa no kale lawla nuzile halla nuzile mahallu bisoodaji wa yaa hadal quraan quraan kan على رجل المنكوركيس هكذا كان من القرية الثاني لماذا ما قاله كم مدعه هكذا كان عظيم ووه لماذا ما قاله وحوله شهده مكوح يا ضائف حليه وقتاً لو بي قرآن كان يا رسول ما ده محمد و أصغوا عنهان تلاحين اما بدون نبي يحدثت هجانيان كالتالي شرين عنهان mahalo -e -e ma vil... so sodiwa ya makka iyo ba'is obaya shugu wawe amal karenaba ah ama qaberle nin kamida xal sodiwa ah saxiir ceed al walid ibn mugira khadn walid mal aha wiral badana talay saas ku ambahay tayxlawar saga hantee haye ama seed or waatumun mas'ud afaqi or her da'ifa onen xaga wax weeyaan gacan tuubiga ah halu suudibuga qaar فقدوا وحيستحوا احنا نسوليدوا عظيمكم ايغا اقتوده والعظيم عندهم هو كثير المال العظيم عندهم عظيم الجاه كثير المال واقف او وهوه مال بضان هايستا همتي بضان هيا لكن يجب عظيم قدوم يقامين وحقوقي ما هي اخلاقك قفكه اخلاقك برك كرونط برك ايمانك برك دولقاتك برك نحاريسك برك عقلك برك قيمي معايا قفك غير اي شيء هو حقن كفر اي كفر زينك كفر كفر غدرك اذا حسك كفر قيمين معايا خصك قفك لا دغانا اخلاق وانا اكثر اوف الاردن عمان ترى كفر تاسوا يقحق حقي ممايا اخلاقهم مش كشخصه وهيك غيره ما راح ضل فرمريه اكته وده وحا ويا ما حد قف ويمه بركه تقويم قالوا قالوا ان تقا وقالوا كانت اه أمالبات من القرية الثانية اللي بدأت لك إلى حج و دكاغ و من تدعيه هكذا هو عظيم الويد كثير من سيدي لا يمكنك فئره و قفك و هدوك كبير و نشهده و قفك و قفك و نشهده فالفئره فصول الهي قفه و قفه ابن الآغة و نشهده هكذا هو عظيم و قفك و تسون نمد اي ما قيبان الليل بالما ما نطمع اي يان لا سين يلو مده يها لا سين الاو خيري سبحانه اهم علكم يا يقسمون كاذبا رحمه ربك الرب دال حديثي سواء بنهر كبير كود ما وحي جالن هر نحن أننا قصنا قيبين لأنه بينهم وضعوا معيشة ملوشود حتى انتظروا أنه قيبين لأيه مدى الفقير، مدى القيم، مدى احلحاب أيها المحمق قيبين كيرها بقيم كما ترى مركز واحدة من ايه كارلان نبين موقف قلصين بل فيري نحن أننا قصنا قيبين لأيه بينهم وضعوا معيشة ملوشود في حياتي نرش احلى لحاله كل سويه نرش يد ويا مع ناصي وانكد من ميت مال قراير من ليتخذ انكبت الدراد بعد دنبك جبل كوب بعد انقبل ككره سخريا فقهنان من لرسني ان السخريه شقيا ساكرنامان تشيسكي هي العمل برعوج تفلين إلهي وإنا سبحانه وتعالى اسكت ان كشكر من نعمتك ايه اكثر كنعاط منكالميه إلهي 겠죠 وحي صور تكالل كوطال. قلقى من تك اخو dues tanto. Rouha загadda grightda g genes a conEhbeinah amal al-abayman. chab Hey rasko Name tobn indicar Bien sab Eafterkara. Dunil ni g Morganェyde y ddrbi ddeye overwhelming you ma chef ni ala rem합니다. Bate jg menar shame firmyna o decibel e b quite to take what to yo ke. Prophi ad Said ж gengdnos Creating Olha九 keen acababoya لا كان كو دور بقى كله خوليد يا كو دور حاول اسطيك يا كريم يا حال الدور كوكو الهاله يا كو لك اللي كرب ما قرات لكن اله هو النور الرحيم قارنا واسيه خوله تارك كرنا وا لو شقينا سو ما تجي تحاول يالله سو قر خولي لكن وحوي يعني واك كرمه كبي هي الله تولات انت يالله جرا لكن مركم مع القبانة مخضرتين ايش الكيين كما كان ايش الكيين اضالة غير الطلب كنت معنا الطلب بل معاني اسكالك عروتك بقولك اكمل ما قف مع القبانة كيين لك انا عروتك حي يقولك كيين سيد الله مرعان فاليدنك تصورة هذه ذكرون مع القبانة القرآن كي قرآن تقفت الالهي كلها عبدوها يقولها الهي لكن كان اسكالك معاني كان يميلا لك انا هل يلا وعلوم ساكنه مقعديس حيجي معنا ابا نلاشى لكن رب العالمين سينرش يلوكل صفاتك تبعك تمام قف كان قف كان فسحيسه بقالو هذا هو عزان الحوال وقفتنا بالنسبة وإنها ترى الحمد لله بحق إلهي نمعه إمعاتك كو إمعاء وبرير كيسده ونمعه لك أذين قال لك ونمعه إذا كنت أغنيه أذيب وإنها قدودك عشر يا كو خده وحلى تصورك رحتنا إذا كانت هناك شغل إنها حتما من وسط على إنا النمعات كان برير كيسده ومتلك إنه تهين نمعاتك الوسط در حتما تصور صنع إذا كانت هناك شغل فيمام كانوا قرئوا وحات من اعله اه الهي ان من حد يصوي قال تعالى الى الروحين ورفعنا واقرئ بعض بعض كالكو من بعضهم ذلك قبل كطفوقا بعض قبل ككلكركو درجات ان حد الدرجات وتبيس ليتقد ان حد الدرجات وتبيس ليتقد الى قبلت درجات بعض قبل كبعض قبل ككلكركو ده درجات ان ادخارهم الكمبات كانتمللليو اخرك خير بالمن مكيات ماون ادون كاي قرورينيا مالك ادون كاي جمعينيا قال تعالى له غير الهه لو شيء غيري ما سيع وفير اي كو قيمه المال مالك, مالك وقت ما الى يتسن شكلها وح واحد لو قيمه واخلاقك وراد الصفات دون كسوي الهي هو شيخ وحن اي ilaa wa laa ilaa qur'an maasu bakri naqala yan hadaysan jiri lahayn ummata ummata sawihatan kullu 'ala al-kufr kuswan bakla bani gareb yan haban taasudahin la ja'alna wahan kayilinahi wa yiri liman kafaka yakfuruk kufr ya birrahman allah rahman ka kabbadallu buyutih bakka suqufan samqa fiyaran kayil lahi dabal شوكا ثقيل تصريوحا كديرهاين سوقا فان سانكافيال سانكافيال كومن فيطه في الضه غريودا دهج فيطه كديرهاين اه قد الله قدك جيرو سي اي واهوي ان ببيلا نارتا ايو غلان هرو هسه ويلي لهين ومعاركه charanchroy نبي چرانچروي كسو يظهروا ايك قرآن عليه چرانچروي ذكرك يقولوا قرآن چرانچر كانوا حاضران في بيداء لقد ساسن كبير الى ويري سبحانه والبيوت موجعنا وهن ييرن البيوت قريوهه ابوابا الباب من فضه فضه وسرورا وسرورا سرير وسرورا سرير سريرها من فضه سريره سو يث ثيون ايكو دنجيسبن عليها سريره كركوده اي هو الزكروف الذهبا وغوضا دغله غريحه بالذهب وغدغله قفكه وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخير الله تقفك أهنم عدد من هل مرة مرته حصله لك لينة ولا تسوى بحنا وعندما يقول لك يا ابن آدم هل مرت بك نعمة قد إن آدم ورغى نعمة مكسار مرتك وعندما يقول الله يا أخ رب والله نوره للمعاد وحقه ما له وحنا يحقه ما له وحقه ما له وأخلاقه وستفاده ونفسه إلى وحين سبحانه وإن كل ذلك وَمَا كُلُّ ذَلِكَ إِنَّهُ لَسَوْءُ شَغَلٍ غُرْغَاي وَدُدَهَ مَقْدُ سَرِيعُ هُدَهَ مَقْدُ وَهَاسُ أُضَمَّعَهُمْ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ مَلَش وَخَلُوغَ رَخَيْسَة مَا هَان مَلَش إِدْيَا إِدْيُو حَتَّى دَمَانَتْ أَوْ اسْتَكْدَمَانَتْ وَآخِرَتُ مُتَضَبَّوُ جَنَّاتٍ إِنَّ رَبَّكَ الرَّبُّ لَأَنْتِ سَاحَال أَيُّهَا التَّي لِلْمُتَّقِينَ ثَوَابْ اخر مرحله الطاقه وحوين جنبل بي محاوه مال قباينادي ماي حكياك تحوا مغره ا كاركل مغره وتحو مال مال حدو يهي مال قباين تقلو يهي تنور كادي شنرا قال تعالى إلى وحييره وإذ قال إبراهيم واذكر ربك صبانه وما الشيخ إذ وقت قال إبراهيم النبي الله إبراهيم كيري لأبيه أبيه إياه قوم التركيس إنني أنيقا براغ بريانها مما كل حديثا بريكاها تعدد دون أدعى بديدان إلا الذي عليه مركز لك صره فضرني إعبوا رسم الله دي. فإنه الربي سيهدينه ويهنوننا وتعالى كلمة التوحيد يقول لنا نبي إبراهيم كلمة تقول لنا كلمة تقول لنا باقية في عقيل عرورتي لأن الله يرشحون لكي يرشحون لكي يقول لنا عرورت بها دردان وغادر دارم قال تعالى إله إحرابه كوانكم السبب كلمة دينا بحليو باقيكم معهم لكن هذا الله ليس من من باقية الكلمة فيه كوانو كمت مهرين تكيبتني كباقلتها بل مطاعتوا ونورا حيئوا لهيري هؤلاء كوان مشركين طا إياوا آباهم أبيا الكود حتى جاءهم الحق إلى حقيقوا ايمد وطرانك ايمد ورسول الرسول له رسولكم مبين بيّنوا الرسالة رسول مبيس أعادها ولما جاءهم مركوا ايمد الحق حقيق قالوا وحايله هذا المبكة ايمد سحر وفلفل وإنا أنهنا به جماعانا وحا نو يي كافرون اكو كفر ياما وقالوا وحير هذه لولا هذا القران والقران كان على بترين كوركيس فيتكم من القريتين لما لما قال حاج ودقها بي فيتكم عدي من وي قال تعالى اليه وحير ام يقسم ايغم يا طيبنا ام ايب يقسمون مقيريا رحمه ربك رب قال الحديثي نحن عند تصما قيب مي دينهم بحبوبه محيشه من لشوده في الحياه نروش بحي دحاله يا هاده ان لشوده قيبيناي نوسه دوي اي دو فوق بعض انقبل كلككو درجات من شيء الدرجات كان كلسرمري مي لييتقض سوغد بكتو بعضهم دتي قبلكم بعضهم قبل كره صخريان صقرنا من ورحمه ربك فدق ان حديثا تنظر انه جريعه اخر من خير بل من ما مال يجمعون يا رورينيا ولولا ان يكون الناس ذكر ان قلنا ينهدي سنلهم امه واحده كل بيت او على الكوفي قالوا كسبا حتى ان تكون الجنوب لا جعلنا وحين يعين لهم لمن قد يكفركم في يد الرحمن الله الرحمن ك لبيوت ذكر سكليوده وحين كان لهم سقوفا سانقافيا فطة فطة ايهو محارسة ترنترول ترنترول كو من فطة فطة ترنترول كو يظهرون ايكو كوريا عليها ترنترول كوركو دستنقاف كيكو تجيام ولي بيوتهم واشحالنا وحان ايالي لهم لبيوت كوريوهود ابواما الباب البابات من فطة فطة ايهو سرورا سريره من فضة في بطن فيضاء سريرها صيفت يكون يكون يندسانا كشقل لا اسفان عليها سريرها كرقد يا وزن يَدَهَمَن بِوَيَغْرَهَن وَإِن كُل ذَالِكَ وَمَا كُل ذَالِكَ إِنْ تَسَنَّسُ شَيْءٌ مَّا هَمَّ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ وَنُرْسِلُ وَحْلُ رَاحَيْسْتُ وَلَا شَيْءٌ دُيَا إِلَّا وَالْآخِرَةُ وما قف قك ييعش كجست عندي في ال الرحمن على الرحمنك كتابسه نقليد وأوق بينما لو قف الشداننا شانا أقام بينما فو الشطكقرير الدلحير فوقين لو قف قراك كجست وإنهم شضته لا ييسور وين. هم أي آثرنا هو قرانك الذي استشهدني يا وينهم شياطين تو لا يسدونهم حيث وبقي حصول قرآن قرآن عنother notötة أ favour النصارم ركزين الذين يكون قرآن قرآن القرآن قرآن تقوم ب Оم حوالهم ي estánلتمون ل misدل فالنواح حتى الآن یا أن ت dig Julyم قرآن قرأ خطأ قال كل شيء يا روغة ل пиш opportunities بلب� بعد المشرقين قرك صباح يقرح القحر فقا ينشدد عبدو اهالها فبصوح بلايلة هذه القرير الصحيح ولن ينفعكم قال ويقول تعالى ويقول ربو اوليه ولن ينفعكم وان انطرما تمنيكم لمباعدتكم cha laysiga ab cha laysanayda inad kale fogaataan waxba in in tarima walan yanfaaqakum waxin tarima tamammikum lilmubaahadatikum cha laysiga ab cha laysanayda inad kale fogaataan alyoma manta qiyamah waxin أنكم أدينك شيابين تأسيك أي جنك مستلقونك ويوضاك سمياته في العذاب الحذابك قال تعالى الله الحويري أفا أنت أذيك النبي صوبانا تسمع الموحبات مغشي كرتا السمد لكي يقول أيالك أو تهديم ميد هنوني كرتا الأم يكوى إن لهلا ومن ضط ميد هنوني كرتا كان قصب ناضي فيه دلال بادئ بحجيات دلالكو مبين بيين أو اسكاعت plaît Fa iimeneded Nabika suban hatanku nooku ofsanno fa inna an nagu muntagi muuna kui ka arsara yannahay minhum min haa ulaa inhurskena kuan gaada a oo naka الذي عذابك وعدناهما قال هذا أبالاً قادمي فإنه أنه مغتدرون كي أودانه عليهم على عذابهم قال إنه عذابه فاستمسك أظن إذن إذنك نبيك سبحانه بالذي الدين أعيه إليك أذيك اللقوح يودي إنك هذا نبيك سبحانه على صراح الدين تذكر كي سادكو سغانته صراحك ومستقيم طاصل وإنه قرآنك وشرف وشرف إيوانه وين هالقرانكم لذكره وشرف يهانو لك اديه اي شرف كون يهي وانا وري قومك قومك انا هو يهي وسوف مر دم بان توصلون وحلين كويدي دونا قرانك واسال ويدي النبي سبحانه من ارسلنا وماما من ارسلنا Umama, man, nabi, weidi, orta ma yelme, bilweidi, umma mamank nabii ummadhihi swax ka waydi arsalna an deernay min qablik adiga horta an deernay mir rusulena rusushena hal u yahmit ka an deernay ajjalna ma waxan yeelmay dalwaydi umma rususher huneyey bal waydi ajjalna ma waxan yeelmay min duuni rahmanani allah arrahman ka kasookay aalihi ta ilahiya ilahiya ko yahbaduna ira wayna surxana wata aala so da ciiyay addmada duka jooga ke taarkanan ku aanka oo ira uugu talgalalay in ay kagartaano ka oo gaadaan da talguli verar addduunka iya aakiraba. maslah adddooda died iya midtooodda addduiyo ine ka gartaaan saas sal la u talgalalay ke iri badan. آقرانا عذاب إليه بعد قصه ناضانا ضمانا وحا إلهيه ضمانا قاضي بعد قرآن كأخياء قرآن كفهماء قرآن كالراعة إنه سنأدون كنبه اليوم آقرانا نار جريم بالله إلهي وليه قال تعالى إله وحذيره ومن يعشو قفك كتشيسته العشاء سوء البصر العشاء هو مقصوره عشاك سوء البصر حقا طفك أنسي في عرّه وأكيد حدنا وحلو له جيدا قف اسك ان قراءه ان قرانك ان اوفيرسان او ان كدال ان فهم وحق قرانك شيغا كد ان راك ضق موقف عكس او اسك ان دري لوجي لكن اصلك الاشى وسوء البصر ومن يعشو قف القوف كيتشتو الى هيري ان الله الرحمن كتابك ليك القرانك وَمَنْ يَعْشُ قَفْ قَلَّتْ كَكَيْشْتَ عِنْدِ رَحْمَانِ اللهُ رَحْمَان كَثِير كَيْشْ نُقَايِد وَقُونْ ظَائِرَيْنَا لَهُ قَفْ كَشَيْطَان شَيْطَانُ قُونْ ظَائِرَيْنَا وَقُونْ ظَائِرَيْنَا وَمِنْهُ أَيَّ مَذْمُومٌ هُوَ يَبْلِغُ وَتُصَلِّدُهُ عَلَيْهِ وَأُسْقَى أُسُدُنَا شَيْطَانُ قُوَامَانُهُ هَلْ شَيْطَانُ أَنْ قُصُورَايْنَا اه فَلَمَّا زَاغُوا زَغْلًا قُلْنَا وَنُقَلِّبُ أَفِئَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَحَوَى يَنقَلِبُ كُلُّ قُرْآنٍ كُنْتَ كَتَّشِهُ شَيْطَانًا إِلَيْهِ وَيَقُولُ مَا لَهُ مِن قِبَلٍ إِلَهُ الْنَّقَالِبِ وَأَقِمْ صَبْرَنَا لَهُ اه صحيح على قتيك ف هو ف هو شيطانك قرير ص رجل حر قرير والد لحر لله قف قرانك كجست فاروقي اه مركا ما بين ايديه وما خلفه اه مركا لا قرخنا لو فارقه له ما بين ايديه وما خلفه و حقره الريا و حق كدبه لمده مكو قرخنا اه سوره الفصيله تكون ساقداناي و هو قرخنا وهي كرهي و حق كدبه وقيدنا الله قرانا فزين الله ما بين ايديهم وما خلفه اه كفرقب سدوي دا و هيان كراحه نفطال الراحه نصر وحره طورت مرجارس اخيرا فهو شيطانك القريب ويمد لحين لله قف قرانك كجسته لا يفارق لحظه و انهم شياطينت شيطان كبير كقف البحر مده لحين و جنعمر و انهم شياطينته لا يسدونهم هم هم ترى لحين ذا القاشينه في قرانك كجسته و انهم شياطينته لا في قرانك كجسته وهي كجدين افقر يللا تنسى شركتي قرقنا بحد قرقنا معاصي قرقنا و ادوك كركي صقونا معانا توعيدك سننه باعه الى تاسكن الرحام و لما تركوا بعديه يتي ما يو ابووه بعديه صان ثاني ما ردو سقطت اي و هو حدنا كدامخينا انو يهي قف عقلي waalhaal ayay cid ka ka jeedireen yahsabuna qul quraanka ka keechaysay umaraynayaan anah ayagu muddurinahay inu say fi marka qofka duub baadiyo wa ha utarimaydo anig waxa u haystayna to ha ba utarim bad bana ilaa quraanka qof xiliga ku sheega wa geeloban ha isku حتى اذا جانا مركو نومي ميد قفكو مركا العاشي غورمو واحد فهمه مران واحد فهمك واحد التري قفكي قران ككتيستي واحد وافهمنا ما علينا سخلو التري الى ووجد حتى اذا جانا مركو نومي بشرير كي القران كاتجست يا صاحبك شيطانك ا اقرحت قال قال العاشق كي القران كاتجستو مقرب يا مشرق الا اسكو تفني سيده اوي قمراي يا برار ليت بيني وبينك بعد المشرقين ارى يا دغدخنه هضوا حالها قرح كصبح يقرح بحث غنشد ادخيدو كان الله وياك ارى ابيك نكلغي قرح ماشي كصبح ماشي بعد سانك ودنك كتلا قادنا سايكو دخيد العداله الله ما نيلك ويل نارك الاسرشف ما دعاي Fabiisa waxay baraalhaadaqar saxi maxqsususu bidimi antarule balaiyo qaadada warimaa waxaada hose. Yaquulu taada mac muq bara aaq cadatu. Yaquulu tarayray wax le yahaywalaaanan fa ko waxa in parima faayka uada e tamiiku y mubaa atti kulay siina caad haddda calay saada inay kar Adun Kalawa in a chalata shaitan. Walayam fahakum wa in parima tana nikulim the adatikum, chalasin in our chalai sai vaninak kalefugata. Alioma mantokyama wa in parima, it wa akadita ta' ali da fiakadigini. It eladu waha ta usay nitarin varam maasi. انماكم اذنكه او اشياطينتي انسيه كوجيلي كوي عاشينتايو كل كال لهدني انكم ايها العاصون كوي مي قرانكا كال لهديو كف تغادي في العذاب عذاب شياطينتي لا يوجد إلهي نبي صفحصينا أقول شيئا شكرا يسونا سألنا أن يكون هناك قرورتك الجديد إلهي عيري سبحانه أفانتك نبي صبرا تسمع أمياب وحمقشي كرتا السمت يقول ليالك أو تهديم مياد هنوني كرتا العمياب إمبريالك ومنقف مياد هنوني كرتا كان قسك نادي فيه طلال باضي باضي مبين تتكان أجل ما هنوني كرتا إلهي agaar shaqawaad oo gaar sii wanaagsan ee gaar sii marka walwal iyo murugo ay ku ku soo degi lahaa waa arin Alla u taalo ee ku soo dego marka xaq diidan waa arin Rabbu taalo Ilaahay wixii subhaan fa inna dhana nabika ha baan ko la min al gaalada muntaqim rak معاد و ما حد الا الداي حبابك كو اوف سنه الذي حبابك وعتناهم عن ابل القاضمي فعينا عنه مقتدرون كل او وضع على الله عليه و O waxin huggaii yaalki gaada e ayu hal goobaiga. markaasu goof me kuduku go. ta waata fasha wax hetay. da goodo isku here ugu danbayna megaedin mark kas laga saray u asgu eeziis as soo galaray markaasaay Portua dal laal oo saas u soo fariseensba uso faristee markaasu maggusida isiska galadaistay اذهبوا فامتموا الذرقى ارضها اسقطت بغل سيدايه كيله الهي الله سوغ راخي ها عقاب كي غار ايسدي المؤمنين فاستمسكوا مركه ازاي الحال كانو حيطوا مركه واتانا واحد هو هو واقران كل اللي كيشتو فاستمسكوا كناف كصفاره بالدي قران كانه دينتي كو دغ ويه الى انك اجيجا على صراط مستقيم تكون سوغ انت جدو مستقيم توسا قران كذ قران هو حق وحن حق هنا مطوس فالفري حافز خذ بالقران المتنزلي على قلبك كذ قران كلوسوتي فانه الحق وما يهدي الله المستقيم وغير سيري حقا سنظره كالله تصنع الى چنات النعيم والخير الدائم المقيم كده نوخوكو غير سيري چنات الله اسكبر راحي يو ايا خير قمنا ماذا فالقرآن حل كيسو ديني وإنه هو قرآنكو لذكر وشرف وإنه هو لك ابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف يوه اناك وياي ولقومك قومك, قومك او شرف يوه انا وياي معنا تسلوا روح الذي كويدتو شرف يا عيسى قفكر قرانك اه قفكر قفكر امتان اي شرفك ردي دلي ها الهي نخل سينيه وخرا انا اسكو ويديريا وابلان الهي وخرا لي كويديدو وهو على الوايدين دونا هيا قرآن كمحاد أجلتين مع عقيداتين ومعامنتين مراعبين ومكوداقانتين وهو على الوايدين واسأل الوايدين نبقى سوبنا من أماما من مضافق مضاف سوقدك؟ إلا غصوشي يا نبي إسماء ما نعكر ترسوش إلوه هو الوايدين إلا أماما بيه الغصوش شاركونا أي مؤمنين تاها كوهو الوايدين ويسأل ويدينا بك سوبانه من وماما من أحد أما قف أمدي سي ويدي من كاسو أرسلنا آم درمي من قبل كذلك هورطة تبقي آم درمي كذلك هورطة من رسولنا رسول شهنا حالة أي أهادان بكاس أمدي هودي ويدي آه. وحلو رجدا سيداوير إمام البغوي أكثر مفاصلين واحدة إنسان مؤمني اهل الكتاب مؤمنو اهل الكتاب ويديه الذين ارسل اليهم الانبياء بل وحدو يدي مؤمنو اهل الكتاب يرسخوا الى اصادري ويديه اتعلموا ما وحى من دون الرحمن الله رحمانك كسوك ايه إليه تلين يالما يالكو يحدون الا عبيد هذا ما بي رسول الله dariiq aadak ugu yeereedo oo ah allah kaligi salaa aabudo ay yango shariif yeeli ma ma huso suusa u yeerchi maana dadki badankii sabay ka soo jeestaan ha xaqiiqoo oo xadiin waaniga miya wara waxa la sheegay mar ma ismiit allah kaligi salaa aabudo والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد